والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم صباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وَأَنزَلنا مِنَ الْمَأْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجا بِمُخْرِجِ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقاتا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ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 قُ فيِيهَا بَردَ وَلَا شَرَابَ إِلَّا حَممَ وَغَسَّاق جَزَاء أَ صَاقَا إَِّهُ كَُوا لَا يَجُ نَحسَاب وَكَذَّبُ بآياتِن كِكذابَ وَكُ شَيء أَحفَناَا وَكُ شَيْء أَحفَن م كِتاب فَذُقُ فَلًَا نذيدَكُمْ إِنا عَذَابَا إَِّ إن لِمُتَّقلَ مَفَزَا حَدَ كواعب أتغابا وكأسا ذهاطا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء السمواتٍ وَْأَّ وَماَا بَْنَهُمَ الر الرحمأَ الرحمان لا يَمكُونَ منِنه خطاب الرحمنان لا يَمكُونَ مِنه خطاب يَومَ يَقُغوش وَْمَلائِكَةُ صَصَّ ل يتَكَمُون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن الا من اذن له الرحمن وطال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يدا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالثَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالثَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة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 هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه قغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا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 يوم يتذكر الانسان ما سعى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرا فانما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هو المأوى وأنما من خاف مقام ربه وأنما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أن جاءه الاعمى وما يدرك الا انه يزكى او ما يذكر فتنفاذ ذكرا ام من استغنى فانت له تصدى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 مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان, قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السَّبِيلَ يَسْتُرُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ الماء صبا ثم شقطنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وفاكهة وأبى متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذا شان يغذي لكل امرئ منهم يوم اذا شان يغني وجوههم مسر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 وإذا السماء كشطرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تَنَفَّس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما ولا قد رااه بالافق المبين وما هو على الغيب ظن وما هو بقول شيطان رجيم فا اين تذهب فا اين تذهب ذكر للعالمين إمَن شَ أَمِن قُمْ أي يَسْتَق وَمَا تَشَ أُونَ إِللاا أي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 إِلَى عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَذْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِن الفجارنا في جحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغا نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئه لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطفسين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخفرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم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 الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثين إذا كتنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بَلْ رون على قلوبهم ما كانوا يكسبون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 كما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم من رحيق مختوم ختامه مثق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم أي يشرب بها المقربون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 إنك كابح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسورا أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحوه بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ذا الشير به عذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا تبرجت واليوم الموعود لهيذ ومشهود قت لنا اصحاب الاخدود ان نار ذات الوقود اذ علم عليها قنود وَهُمْ على ماَا يَفعلونَ بالِالْمُؤمنينَ شه وَما نَقَم مِهُ إِلاا أي يُؤمِنُ بالِاللههِ الَّزيز الحم الذيلَهُقُ السَّماو الذيذلَهُ منكُ السَّماواتِ والأرض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم وما ولهم عذاب حريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات تجري تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير انَّ بطش رَبَّكَ لَشَدِيدُ إِنَّ بطش رَبَّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ, هو يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ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 إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم غويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 بلَْ تُؤثِونَ الحيةَ الدُّنْياَا بلَْلتُؤْثِون الحيةَ الدّنْيا بل وَآخرَِةُ خَيرون وَأَبَقَا إِهَا غَالَ ف الصَّح فيِي الأُول صُحُف إبَاهمَ وَموسَ بِسمِ اللهَّهِ الرَّحْمنَن الرَّحيِيم هل الأتكَ حَدثٌ الغاش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 سَنُؤْذِيهِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا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 يومئذ يتذكر الانسان وانما له الذكرى يومئذ اذ يتذكر الانسان وانما له الذكرى تقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أن يتهم نفس المطلئنه ترضيه ارجعي الى ربك رضيه ارجعي ارجعي الى ربك رضيه مرضيا تدخلني في عبادي تدخلني في عبادي ودخلني جننك لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولدك لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يرهوه أحد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 وَالصَّادِقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا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 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَا قَتَلَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا كذّبوا فكذّبوه, فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم غضبا به فسواها فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم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 فانذرتكم نارا فانذرتكم نارا تتلظى فانذرتكم نارا تتلظى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الافقا الذي يؤتي ما لهم يتزكا وما لاحد عندهم من نصت جزاء الا باضراء او وجه ربه الا لا ولا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 ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك؟ وقوتنا انك فوزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فانما العسر يسرا انما العسر يسرا فاذا فرغت صبرا الى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سيمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رددناه أسفل سافلين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 كلا لا ان لم ينته لنصفا ان ناصيه ناصيه كاذبه الخاطئه فليدعوا نديه فليدعوا نديه سندعو الزفانيه كلا ما كنت تسجد وقت بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي سلام هي سلام هي حسنا طلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم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 وَمَا أُمِر إِلَّا لعُدُ اللهَّ إِلَّا لعبُدُ اللهَّه مُخْلِصينَ لَ مُدّينَافُونَفَ وَيُقمُ الصَّلَةَ وَيُؤْتُ الذَّكةَ وَذَالكَدُِ إن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار, في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه اولئك هم شر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات جنات عدم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رب يالله انهم رضوا عنه رب يالله انهم رضوا عنه ذلك لمن خشى ربه بسم الله الرحمن الرحيم اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَامَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ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 ومن يحمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم العاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأفرن به نقعا سَمَ سَقَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد أَفَلَا يَحْلُمُ إِذَا احْتَسِرَ مَا فِي احصينا ما في الصدور ان ربهم بهم يوم اذل خزي بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس ك وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من ثقلت فهو في عيشة راضية موادينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم النقاربر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقيا ترى للجحيم ثم لا ترنها عينا يقين ثم لا تسالن يوم عيد العنين بسم الله الرحمن الرحيم ولا ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة من الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبدن في الحطمة وَنَا ادْرَاكَ مَلحَقَ مَا نارُ اللهِ الْمُوقَدَةِ نارُ اللهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُقْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن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 أرأيت الذي يكذب بالدين فَذَلِكَ الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طَعَامِ المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراء ويمنعون الماعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوفر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم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 كُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الوسوى في الخناف الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة